رسائلوه واستغفروه ونعوذ بالله من شرور الإنسان من الله فلا وما الله صلى عليه وعلى وعلى من الدين بعد مرحب بإمامنا حسام لازم للحديث الى شفاء معافاه وهجن مرض موسمي وصلنا في قراءه الدليل على المتصل صحيح البخاري إلى الباب كتاب يكتبه وباب اصبع الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين قال البخاري باب اصبع الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين وساق باسمه عن عقيده بن جريج وقال امام مديين ايمنه المدينه مولى بن تيمين انه قال لعبد الله بن عمر يا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك اسمعها واحسن باصحابه اي بطيء بقيه الصحابه الذين لقيهم عبيد بن جريح ونعلم كذلك بعض اصحابه من التابعين كابن سالم ومولاه دافع وغيرهما قال وما هي ابن جريج؟ وقلنا لابن جريج هذا لا علاقة له بالفقيه المشهور عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصفه بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل لأنت حتى كان يوم التروية فقال له عبد الله أما الأركان أي أركان البيت الكعبة فأني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين اليمانيين أي الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود هذا جواب عن الأولى ف كانوا يقولون هذا من تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتوا لا يمس إلا الرقنين فلم فلم أمس إلا الرقنين لا أزيد من أنبي ك كما قال أبوه عمر لما قبل الغضب الأسود قال أما إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت كثير من الناس بعدهم عن مس الرقنين فمنهم من تمسح بالمقام إبراهيم ومن مسح الحجر ومنما يتمسح بأسرار الكعبة، إن غير ذلك مما لم يكن لم يأدي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب عن المسألة الأولى التي سأل فيها عبيد بن جريش عمر بن جريج، عمر عبد الله بن عمر. ثانياً قالوا أما النعاء السبتية فإن ربيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعاء التي ليس فيها شعر. السبتية تفسيرها التي ليس فيها شعار وقالوا ورأيتم بتلبس النعاد السبتية فقال فإن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعاد التي ليس فيها شعار والعلم هذا يستشف في هو أن الصحابة ثم من بعدهم تربوا على أن حتى اللباس الامور الدنيويه إذا لم يكن متفشيا في خير القرون ينكرون وهذا في اشعار بان لكل امه ما يخصهم من اللباس والمآكل والعادات والاعياد الى غير ذلك وان كان لها وجه من ما يتعلق بالدنيا والاصل في الامور دنيويه الاباحه لما جاء دلي بتحريمه لكن لكل امه ما يخصها من هذه الأمور ولذلك اتت النصوص الكثيرة في النهي عن التشبه بغيرنا من الأمم فضلاً عن الأمور الأصلية والتشبه بهم فيما, فيما كفروا به من الاعتقادات الباطلة والتعبدات المحرفة والمبتدعة والمحدثة والشرك بالله عز وجل واتباعه الانبياء حتى في النمور الدنيا كالليباس كما سيأتي إن شاء الله والأواني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في ان تذهب الفضة قال إنها لهم في الدنيا إذا الكفار ولنا في الآخرة فقال فأني الجواب الثاني قال عمار عبد الله فأني رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر يعني يلبس النعال السبتية النعال السبتية التي الشعر الجلد الذي خُرِق منه, منه الشعر فيصنع منه الأحذية فهذا بسبب سبب زينا على ذلك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس مني عال التي ليس فيها شعر ويتوضع فيها وهنا محل الشاهد الذي ترجم له البخاري استنباط منه وفهمه فقال باب غسط رجاني في النعلي ولا يمسح على النعلين البخاري فهم من هذا فهم من قوله من قول عبد الله بن عمر يلبس النعاء أي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعاء اي سبتيه ويتوضا فيها فهم عبد الله بن عمر فهم البخاري من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعاء السبتيه اذا توضأ لا ينزع يعني يتوضا يقصر رجليه وهما في النعلين يقصر رجليه يصب الماء وهما منتعيلة تاني، وهذا فهمه وفهم كثير، ولكن هناك آخرون من أهل العلم من فهم من هذا ويتوظف فيها، أي لا ينزع لا ينزع أن عليه أن يتوضّع موضوعه يتوضّع الموضوع، ولا ينزع أن عليه، ولكن كيف يفعل كذا وسنا؟ يمسح عليهما وهذا ما جاء صريحا في مصحف في مسلم البزار كما نقل ذلك اهل العلم روى البزار في البحر السخان كتاب المسن عن نافع عن ابن عمر انه كان يتوضا ونحناه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يفسر هذه البطعة من الحديث ما معنى يلبس النعاء التي فيها شعر و فيها ما معنى التوضأ فيها؟ أي يتوضأ والنعلان في رجليه لا ينسعهما فيمسح عليهما والمثلة يعني من باب النصاب المصاب فيها خلال كثير بين أهل العلم هل يجوز المسخ على دون الخفين أي على النعلين وعلى الجوربين وعلى كل ما يلبس في الرجل ويمشى فيهما شو أعلم أنا فعل حاط منشف على سقير حاط منشف على سقير جاء توضع ومسح على منشف لا مش عين يمشي, يمشي فيه فما فما يلبس في الرجلين ويمشى فيهما يمشي بينه فهذا يعني قالوا يجوز المسح المسطح عليهم بشرط الشرط الوحيد هو أن يكون قد نلبس هذين الشيئين عليني خفيني جوربيني ان يقول قد لبسهما وعلى عذو قال تمام نقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مغيرة بن شعبة لما كان علي رضي الله عنه يتوضا والمغيرة يعينه على الوضوء فلما وصل الى رجلين اراد المغيرة ان ينزع الخفين من رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما كاني على ظهره بقيت حديث هذا المسألة الثانية. أما الثالث قال قال أنا أحب أن ألبسها. أحب أن ألبس النوع هذا على النعال اللي هي نعال نبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. قال وأما الصفرة فأني رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. يسبو بها. لأنه قال قال العلماء منهم من يقول يسمى الذي يسبف، والذي يسبف هو النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، لأنه قال لل للنحية، قال الثياء، قال المدن، لأنه بال بالمحرم قبل قبل أحرامه، قبل في حديث عائشة، وجاء النهي عن الصبر بال والزعفران في احاديث على أنها من طيب النساء In the previous حديث there is a message from Allah ibn al-Aqaz that this is special about the kufar, and this is the one who has no choice for it. That is the kufar. In the verse, it says that this is the kufar, that you don't wear it. So, in ك لباس القسسين ولباس الراهبات المصرانيات والقبعة الصغيرة هذه اليهود وإلى غير ذلك كل لباس خاصا بهم إن يكون خاصا أما إذا كان لباسا شائعا منتشرا يشترك فيه الكفار وغيرهم فهذا لا يحرم وإنما يستححب مخالفته فيها قدر المستطاع قدر الامكان أن مخالف الكفار ونلبس لباس أهل بلدنا الذي عليه المسلمين وقال الرجل الذي انام كو انفسكم و اهليكم نعم وقوله الناس والحجاره قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقال الرجل مس... راع في أهل بيته هو مسؤول عن رعيته ماذا لمصلحته يكون مغروم بالكفار ويعجبو معجب ب... باناقتهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم وترجيل شعورهم إلى ذلك من نراه يعني في شبارعنا وفي بيوتنا من صدقات الله تعالى المسلمين هذا أمر عجيب ولا, ي... ولا يأتي من التشبه بهم إلا الذل والهوان إلا الذل والهوان كما قال بخلدون فيما معناه أن الضعيف المستضعف هو الذي يقلد الأقوى فحين نراه أقوى منا وأفضل منا المسلم لا يرى كيف الأفضل منه، حتى لو كان أقوى منه عسكرياً واقتصادياً لا يرى افضل منه، لأن الفضل هذا كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقال. نحن أتقال نحن أفضل منهم دينا، وان كنا مقصرون ومقصرين ومقصيرين نسمع معناه بترك لكن نحن مسلمون هم كفا، نحن مسلمون بفساقنا بفجارنا أفضل منهم في دينا. <سؤال> نحن مسلمون نشهد ان الله ونحن رسول الله نؤمن بالله ويوم الاخر نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن افضل منه هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحبه ولمن لا يحب اما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يحب ونحن نستطعت بل ان نزداد ايمانا وديننا يامرنا بان نزداد قوه حتى في أمر الدنيا واعدوا لهم ما والآيات والحديث لذلك كثيره والمسلمون قبل قبل الاسلام العرب كانوا اذل الناس اذل الناس أضعف الناس متفرقين متشردين محتقرين من من طرف بقيه الامم كالروم الروم والفرس لكن لما جاء هذا الدين وفهموا هذا الدين ان هذا الدين يحرك بالحرث في الآخرة واتخاذ هذه الدنيا مزرعه لها فزرعوها وحرثوها وعمروها لأحسن ما يكون حتى سمت حضارتهم وعلت حضارتهم منزلة لم تبلغها امه الوخرة في جميع العلوم وفي جميع الفنون وفي جميع المجالات ولا تزال أنثار الحضارة الإسلامية يعني في شتى انحاء الارض التي دخلها الإسلام صلى الله أن عليه يفهمنا الفهم العلمي والعملي نفهم علماً وعملاً وأنا هل شباب المسلمين قال فأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها الأهلاف الأهلاف هو الأحرام أي الأهلاف بالحجر والعورة أن يقول لبيك الله هم بحجر لبيك الله هم بعور هذا والأهلاف قال فأني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تلمعت به رح إلى درهول قالوا أنت لا تهل إلا يوم الثامن يوم الثامن من الثامن أما تقيد الناس يهلون من أول الثامن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بالحج إلا يوم الثامن قبل ذلك أهل بالعورة وهذا سيبت إن شاء الله في كتاب الحج نرى المهم الشاهد من هذا الحديث الذي ترجم له بخارة الله قوله ويتوظّر فيها وقد مر ما فيه بعض تفاصيل، اختلفوا في الممسوح عليه ما هو الممسوح عليه، ما هي المدة التي يعني يمسح عليه فيها هي المدة ما هي المدة، نواقضه نواقض المسح اختلف في بعض التفاصيل أما الحديث الأصل المسح فين هذا حتى أنه لما خالف فيه الرواة في من دون بقية المسلمين ذكره ذكر المسح على بعض من صنف في العقائد ربما مساله مسألة لكن لما كانت المخالفة فيها شعار لبعض هذه البدع فذكرها بعض من صنق في العقائد ذكرها في المصنقين لكن كما قلت مه... الاختلاف وقع لبعض تفاصيلها مثلا مالك رحمه الله يرى أنه لا حد للمسح بين مجموعه العلم والذي ثبت به حديث حديث قصير حديث بن المعطل الحديث عليه ابي طالب بن عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثة ايام بلا مالك يرى ان المسح ما دام الـ الـ الـ الـ الخف يعني في, في, في, في, في, في الرجل يجوز لك ان تمسح عليه إذا لبسته على ومنهم من وفق بين هذا وهذا ومنهم من بين هذا وهذا فقال التوقيت بيوم وليله الحاضر المقيم في بلاده وللمسافر ثلاث ايام بلادين الا قول مالك حمله هذا العالم حمل قول مالك انه لا توقيت للمسافر سافر في قضية قضية السلطان الحاكم بعثوا في قضية في مهمة فهذا يبقى امسح في مثل الجهاد أو في ارسال دبلوماسي أو غير ذلك فهذا ما كان هناك شأن السلطان وشأن الدولة وشأن الحكومة فهذا يجوز له المسح ما دام الخفاني في الرجلين لأنه نال بوس تدل استدل بأثر عن أمر الخطاب إلى عنه أنه أرسل أرسل أحد أصحابه إلى الشام لا نسيت اسمه ذكره أرسل أحد أصحابه إلى الشام أرسل أرسله إلى أمير شهود إلى معاوية أذن عندما كان أمعاويا على الشام لأمر في خلافته فأرسله ثم رجع فلما رجع سأله عمر منذ كم أنت تمسحها؟ قال منذ أسبوع قال أصبت السنة قال له أصبت السنة معنى الأثر كان من نسي التفسير لكن هذا معنى الأثر أنه يعني سأله منذ كم هو يمسح يمسحها قال منذ أسبوع منذ, أسبوع منذ سبعة أيام فقال اصرت السنه فتوفيقا بين او اصرت السنه وبين حديث انس وقت قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح يوما وليلا للمقيم ثلاث ايام بالليل لمن المسافر قال كيف الجمع بين هذا وهذا قالوا هذا عند هذا النصح يخص منه من بعث في كما قلت في مهمه سلطانيه مهمة عمر بعض في في في لأمير الشام معاوين بسفيان أرضي الله. قال البخاري رحمه الله باب التيمّن في الوضوء والوصل باب التيمّن في الوضوء والوصل التيمّن يطلق على التبرك من اليوم والبركي ويطلق على الابتلاف اليمين والثاني هو المقصول هنا وقيل بالتبرك التيمّن لأن اليمين مقدم على الشمال وأصحاب اليمين مع أصحاب الشمال واصحاب الشمال مع أصحاب الشمال اصحاب الميمنة دائما يعني الأمن أوجه كتابه بيمينه وأمن أوجه كتابه كتابه بشماله فاليمين هي الأفضل مقدمه على الشمال ولذلك هي للتبرك أو للبركة اليوم أسندا أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وفي روايه يحب التيمم ما استطاع في تناوله وترجله وطهوره وفي, وفي شانه كله زاد ابو داود في سننه في هذا الحديث وفي سواكه المعظم القرآن الكريم أدب الاستئذان أدب التناقل أدب الترجل أدب الاقتسال أدب الزواجية أدب الأكل والشرب أدب دخول البيت هذه أدب يمرى نربي عليها أنفسنا وأهلينا وووأولادنا نربيه علينا حتى يعني تنتشر في المجتمع اليوم يعني أدب الطريق أدب الطريق قصرين فيه كثير أدب الطريق أدب السلام أداب الاستئذان الدخول على بيوت الناس، الدخول على بيوت أهلنا كيف أن نسلم من الذي يبدأ بالسلام الراكب أو الماشي الكثير أو القليل، الصغير أو الكبير حكت. هذه أداب يعني فقدت القليل في مجتمعاتنا فمن أولى منا بأمن يحيثها؟ نقرا أحاديث ونقر أمر قرآن ونقصد فأنا نحيوه في شوارعنا في درقاننا في مقاهينا في يعني تنتشر الأدب الإسلامي وفيها خير كثير خيال كهفي ففي ترجله يلبس بسكليم ما يلبس وترجله الترجل هو الترجيل ما شتار الشعبي كيف وكذلك كان عليه في الحلق كان الأمر الحلاق بشعره وشعره والأردة باليمين بدل شريرين هذه كمل شيمان وظهوره ظهورك يتوضّع اليمين ثم الشيمان يمين وهكذا حتى كل البصب كان النبي صل الله عليه وسلم إذا يعني أفرق على رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جانبه الأيمن من جسده ثم جانبه الأيسر. ثم عمنا قال وفي شانه كله وفي شانه كله لكن هذا الدعمين هل هو عموم مطلق او عموم مخصوص في شانه كله جاء من آآ آآ آآ بعض الاثار وبعض الاحاديث دخول بيت الخلاء بالرجل اليسار والخروج منها هذا لم يثبت حديث ولكن يعني جاء اثر موقوف ولعله قياسا على المسجد جاء اثر عن انس من السنه ان إذا دخل المسجد ابدا باليمنى وعند الخروج يبدا باليسر فقاسوا عليه بيت الخلد اللي لم ياتي ذلك حديث بالقياس وإلا هناك من علماء قالوا هذا عمامك حتى الدخول لا يدخل، تبدأ اليوم، تدخل يدخل باليسير ونقل نوية على أن البلد باليمين في الوضوء وفي الدهار وثم بالشمال هذا على السبب لا على الوضوء لو كانوا يدخل لل... الوضوء بالإصابة هو صحيح لكن خالف الأولى اخترك الأفضل من المستحف فإخسر أجل لكن لا يعقل، وضوء صحيح ولا يعقل، لكنه تركح أفضل والمستحب الذي يؤجر عليه وما مما ينبغي نربي عليه أنفسنا، استحضار النية الاحتساب مثلاً في الوضوء، إذا بدأت بالتوضى باسم الله، بدأت توضى بالليمين استحضرت أن هذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تفعله لأنه يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه هذا الأمر تؤجر عليه يعني أجرسك كما أنك إذا توضعت استحضر إذا فصلت وجهك تساقطت الماء تساقطت معه الذنوب وإذا فصلت يديك تساقطت معه الذنوب التي بطشتها يداك ورجلاك كذلك التي مشت رجلاك لما لا يرضي الله فاستحضر لي نوضه هذا يعني بنسبب في أفران الذنوب استحضر مثل هذه الفضاء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تزداد اجرا في وضوء فالوضوء عباد الوضوء يحتاج منا استحضار يحتاج منا احتساب يحتاج منا شويه تركيز ثم قال البخاري الله باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه باب التماس الوضوء. التماس الوضوء الوضوء الماء التماس اي ابحث عن الماء متى إذا حانت الصلاه وكان يقولون ليس بواجب على المكلف أن يبحث عن الماء قبل دخول وقت صلاة إذا حانت الصلاة إذا دخل وقتها فإذا لقل وقتها حينئذ يجب عليك إذا كنت على غير وضوء أن تتوضّط وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا تقدر على أن تقوم بهذا الواجب والوضوء إلا أن يوجد الماء وإذا احتاج الاجاد الماء على البحث يجب عليه البحث فتساهل بعض الناس في مسيرة الوضوء مثلاً يكون النم قصوص آه حل صبرنا ثمن جال مزج ثمن يمشي كمل هذا تقصير والعلم لا منا صلاته ولا قبل من طيمه لأنه يجب عليك نيم حن فيما حوالي مشي مع طرف يخد أبو زمان تتوضّع هذا يا واجب واجب عليك أن إذا كان المال لا لا تجده إلا عن طريق أو لا تحصل عليه إلا عن طريق الشراء في ذلك أنت ش انتش تشتريه أنت بتاعه ما ينوي الدمان ما ينوي الدمان الطعم مرحبا ما ما كل. المياه التي هي طاهره هي كل ما لم تدخله نجاسه لم تخالطه نجاسه تغير لونه او لو رائحته او طعمه فما دام ان يطلق عليه اسم الماء المطلق فهو صاحب الوضوء باب التماس الوضوء هي حاله صلح التماس الوضوء من السباله من الحلفيات من الميضه من الدار من الجارك مثل ما يجب ثم ذكر تعليقا قال وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمون وهذه قصتها في نزول آية التيمون في سفرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزب من المصطلق ستأتي كاملاً لكن علقها البخاري الذي على أن التماس الماء يجب اذا حان الصلاه فقالت حضره الصبح حضره الصبح يعني صلاه الفجر حضر وقتها دخل وقتها فالتم سلمان هنا انتم يا سلمان فلم يوجد هو في صلاه لم يوجد ما انتظروا حتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ايه التيمم ثم سحب اسمي عن انس بن مالك رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله يتوضا وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وفي طريقاً فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخلب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصهر المخلق أن يبسط كفه فضم أصابعه فوضعها في المخلق وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال أي أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم قلنا كم كنتم؟ قال ثمانين وزيادة هذا الحديث يعني أورد المقتصر من الله الشيخ الحبان من الله بزيادته في ال في الدور والأخر فقلنا البخاري الساق هذا الحديث بإسناد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر وهو الحال حان كم صلاة العصر أتحانه خذ دخل وقتها فالتمس الناس الوضوء أينما في شيء ضاب دخل الوقت صلاة العصر إذا لا يبحثوا عن ما يحبوا يوضووا هذه وقعت عدة مرات <تصفيق> في المدينه وقعت كذلك في قصه عائشه في سفر وفي كل منهما آه... تومي الماء الموجد اما في هذه وفي حوادث اخرى ظهرت كرامات ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم في نبع الماء من بين اصابعه عليه الصلاه والسلام قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فقام من كان قريب الدار من المسجد كان أي الدار أما المقصود بالدار هي المنزل اليوم أو الدار الحي بطلق الدار عن الحي من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله رجع إلى أهله فقال قام وإلى أهله يذوق إن شاء الله قل خير عيش ما هزج مجمع عهد وظاظة لأنه مش كيف نحن اليوم شعب التعمير والماء المسيب وما شاء الله يعني أن تحلس البالد تعبي عشرات اللترات من الماء وكانت تقع عنه حاجة قليلة وكانت قليلية الماء لذلك تجد أحاديث المحافظة على الماء تجد الاستثمار بالحجارة تجد دخول الصحابي كرم عن طول لباسها في الأرض قال نور على في الطريق على أماكن يعني قذرة قال يطهرها ما بعدها إلى أن هذه تفهم منها كان ما قليل فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بعض نسال التي سألناه عن غسل الثياب التي تحيط فيها لا تصلي فهم لدينا لباس فهو سمط أو ثوبان فقل تقريسيه بشيء من الماء ثم ترشي عليه شيء من الماء وهكذا هذا كله يبين اللي كانوا ماء قليل اليوم يعني يوم يكثر عندهم الماء في جزيره العرب والا كانت يعني فهذا الذي كان قريب من الدار او الجماعه الذين كانوا قريبين الدار من المجر ذهبوا ونقلبوا الى اهليهم وتوظفوا هناك وبقي قولوا قام لازم عنده مشكله ماذا صنع اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اودى انه تم شكون وضوء ما وكان المكان هذا اللي هو جالس فيه بالزوراء الزوراء هي مكان في الصوره قريب للسور بتاع المدينه في حاجه لازم وهو الذي لما زاد عثمان رضي الله عنه الاذان الثاني يوم الجمعه كان المؤذن يصعد على دار بالزوراء، مش على المسجد. هذا الثاني الذي كان في عهد عهد عثمان بالزوراء، كل واحد المسجد هناك بالزوراء، كل رتفو كان مقصود من هذا الأذان سياتي إن شاء الله في لما نتكلم على كتاب الجمعة، مقصود بهذا الأذان تنبيه الناس أن الصلاة الجمعة قد اقترب وقتها، قد اقترب وقتها لي. يتجهزون لها فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثورة بوضوع فوضع عليه الصلاة وسلم في ذلك الإناء يده حتى يده وهذا الإناء مخضب من إجارة إذا لا تتقعه تلك الإناء فيهما فوضع كفه فصدر المخضب أن يبسط كفه لا يوجد فقط يده الإناء صغير ولا ضمن أصعبه عليه الصلاة والسلام فضم أصابعه، فوضعها في المخضر وأمر الناس أن يتوضعوا منه، من هذا القيمة قال أنس فرأيت الماء ينبع قال ينبع، ينبع، ينبع، ينبع مسلسة البل فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي ينبع أصلاً، مش حتى مش يقتر لي، ينبع عيون حتى توضعوا من عند آخرين الراوي عن قال كم كنت أكتبت لماذا أعلم؟ قالوا ثمانين وسيادة يعني إنازغي والمال من الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم ينبع وتوضأوا كلهم يعني إذا الليل توضي ززم الناس يعني يقولوا لهذا قلتهم أربعين ومسين يدي من الأسواق عن الله صلى الله عليه وسلم هذه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو نبيه عليه الصلاة والسلام سبحان الله هذه فائدة إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبحث عن الماء لم يقل لهم تعالوا وغير أن تبحث عنه س... سينبع الماء من اصابعي ولا تحتاجون إلى أن تبحث عنه بل جعلهم أو تركهم يتخذون الأسباب فلما لم يتخذوا الأسباب التي يقدرون عليها لم يجد الماء إذا هنا أكرمه الله عز وجل وأكرم أصحابه بهذه الكرام كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الغزو إذا خرج في الحروب يحارب الأعداء ويحاربونه كان يتخذ الأسباب يلبس الدرع ويحمل السلاح ويصف الصفوف و وعذلك من الله ويعد العدى ثم يلتقي مع هذا ينصر الله عز بي كما قال الله يا, يا النبي حسبك الله آآ آآ وأن يريد أن يخدقوك فأن, فإن حسبك الله هو الذي أهيدك بنصره وبالمؤمنين المؤمنون ينصرون دين الله ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله كذلك ينصره بالملائكة إن اللي في غزو بدر كما سيأتي في البقية غزو بدر أخذ حنا من من ثم ضرب بها وجوه الأعد قد كمل عليها في في بلد ألف أو أكثر حفنا كم ستكفي من وين ضربوا يقال شاهد الهجوم فما منهم من أحد إلا وقد أصابه شيء من ذاك تورم وانقلبت عليهم الدائرة هذه كرامات بعد اتخاذ الأسباب أما من يزعم لهم بأنه روّي، يا حاضر، آه، مش مريض من ينوليه صالح، يأخذ المنجلي حدو في النار، يبدأ عندي في هالبسانه، ويأكل الأطعمة الهندية، ويأكل البلا، وإلى غير ذلك، هذا سحر، هذا سحر، والولي صالح يتقدم بالحق، يكل مورب بحاجة، القايد يتكتم به، حتى لا يدخله الرّياح، حتى لا ترتفت الكل كرام، وويدخله الغرور، ويدخله العجب، فأهلك من حيث ظن أنه سيتصدر للناس. يهلك والمكان يتكتبون بذلك والأثاة في ذلك كثير من أوليان لا صالحين حقا الذين كانوا يدعو الله الآن يستجيب الله عز وجل له الأهل ويقسم على ربه اعتبرته أقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر أقسمت عليك يا رب فيجيب الله عز وجل طعام فإذا فطن له الغير سأل الله عز وجل أن إما أن يهزم للك البلاد أشعر حد أو منهم من سأل الموت من خوفي على نفسه من الفتنة أن يغتر أن يدخل الغروب ولما قيل الإمام أحمد رأي رأيتك في في المنام كذلك صار صارة جدا فيها تبشير فيها بالجنة ونسيت الرؤية كده. قال فأطرق الإمام أحمد وطقطع برأسه وقال الرؤية تسر المؤمن ولا تغرر الرؤية تسر ولا تغرر صحيح نستبشر رؤية بها لا يريد أن ثم قال قال الأمم البخاري رحمه الله باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان الماء تغسل تغتسل شعرك الماء الذي يغسل به يغسل به شعرك هل هو طالب أو طالب؟ يريد أن ينظر في هذا الحكم باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان هل يبقى على طهارته هذا الماء الشر هنا شربت منه وخليت منه أكيد خليت الباقي يسمى السكر شربته هذا وشربته السائر السائر هو البقيه يترك السائر على البقيه وعلى وعلى الكل لأن المقصود بالسكر هو البقيه ما يتبقى في الإناء بعد الشر يسمى السكر ف... يعني المخالف للباب المال الذي يغسل به شعر الإنسان هو الكلاب. الماء والسقر الكلاب سقر الكلاب وممرها في المسجد دخل كلب للمسجد هل المكان اللي نشاه هل هو طعبه او غير طعبه؟ سقر الكلاب وما مرها في المسجد وأكلها أكلها هي في غير بالنسبة للمال الذي يوصل به شعر الزائد او الاثر تعطى. بالنسبة الزهري الكتاب اورد له اثر الزهري اللي هو قال هو هو هو في هو ليس له هو هو هو به هو يله أي حر وضع لسانه في الماء شرب منه هو لم يشرب المهم هو هو هو سواء كان هو منه هو لم يشرب هذا الهلوخ. وإذا وإذا شرب أو بالنسبة للطعام هذا بالنسبة للسائل الماء وغيره من السوائل كيف الطعام كله لائق؟ الطعام بالنسبة للكلب. وإذا كان بين فارغا كله هذا كله على أحكام أحكام مرتبطه ب برعان الكلب أو بلسانه أو بفمه أو بكله وهذا هذا كل أقوال أهل العلم. خرف أقوال أهل العلم. هل الكلب نجس أو ما ينجرس؟ ومن قال أن نجسه هو نجس كله أو الفم فقدته اللعاب أو شعره عاربه؟ ومن قال طاهر البخاري يرى أن الكلب طاهر. كذلك الإمام مانكر الله يرى أن الكلب طاهر. سيدنا الشهاب. الزهرى يقول إذا ولغ الكلب في إنان ليس له وضوء غير ماكوس ما وحده عن طرف ما خجاه وحط الجيوز فمني بشا جاء الكل لعقمه أو الونق فيه. قال إذا كان ما عدش ما مع غيره توضيبين. كان ما عدش ما مع غيره توضيبين. قال البعض قالوا ليس مقصود الزهري أن هو نجس لكن لكن ما عندهش غير ضجورة لا. وأن ما يقصد لو كان عنده غيره جبعد أخلاق لأنه فيه خلاف. تمشكون يقولوا ينجس، تمشكون يقولوا لا ينجس. هاي عنده غيره بعد الخلاف، عنده مغير. هم إذا ما عنده غيره يتكلم مش، يتوظب. إيش بعالي <تصفيق> الوليد الوالد بن مصطفى يروي أن هذا هذه الفتوى الزرية نقلت لسفيان الثوري، نقلت لسفيان الثوري. نقلها له الوليد بن مصطفى. فلما نقل القلول رمزه سفيان عن عن المر الذي ولغ فيه الكلب فقال كذا وكذا فقال سفيان قال هذا الفقه بعينه لماذا قال هذا بحثه بعينه استدل له استدل للزهري لانه كلام الزهري وكلام غيرهم أهل هل هو دليل أو يجب أن يستدل له كلام العلماء هل يستدل به أو يستدل له؟ استدل له. استدل له. يستدل له. كلام العالم مش دليل. الدليل هو في قال الله صلى الله فكلام العالم يستدل له يحتاج إلى دليل. وقد يذكره الدليل قد لا يذكره العالم إذا سوينا. يفتير حرام حلال يجب لا يجب. وليس موجب عليه أن يلجي بالدليل لانه في بعض الأحيان الدليل يكون خفيا. والسائل لا يسعى ولا تسعى تستطيع مداركه أن تستوعب وجه الدين هذا من الدليل. يقول الدليل هو كذا وكذا. أي فما كيف شربت يعني الدليل هذا بالفتوى رام الأهل. إلا أن طلب السائل أو من آله أهل لذلك طلب الدليل. ينادين بيد الله يدلهم بالدليل. فصبيان رحمه الله اللي هو الثوري المقال هذا خبر عني كأنه يقول لأن الزهري دليله على قولي دليله على فتوهات وقول الله عز فلم تجدوا ما وهذا ما أطلق الله لم لم قال الله لم تجدوا ما يعني لو لونه كذا أو وأنما أطلق ما هذا ما إذا يطالب قال وفي النفس منه شيء لماذا قال لأن العلماء اختلفوا في الكلب من في ان يكون فيه الكلب يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون قال من يكون من يكون من باب هناك ويتيمم فقال هناك من يكون اسند تحت هذا الباب عن ابن سيرين رحمه الله قال قلت لعبيد عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال أي عبيد لأن تكون عندي شعرة منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم أحبه إلي من الدنيا وما فيها وعن أنس ثم اسند كذلك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره ابن سيرين هو ابو بكر محمد سيرين البصري الله قال قلت لعبيده عبيده السلماني من كبار التابعين ابن سيرين قال لعبيده عندنا آل سيرين سيرين كان مولى دي بن مالك وابو طلحه هو زوج ام انس اي انس وربيع ربيب ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه قال عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا شيء من شعر النبي صلى من اين اتى به ابن سيرين لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين قال أصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس بما انهم كانوا موالي عند أنس واهله فتحصلوا على شعر شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم من عندي أنس سؤالي فقال عبيدة لأن تكون عندي شعر منه أحب إلي من الدنيا وما فيه يعني هل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الزمان لا يثبت أنك موجود شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذلك عن أما ما تتنقله وسائل الأعلام والأخبار وفي تركيا في المدح وفي كذا وكذا هذه كلها يعني لم تثبت طريقنا العلمية أن هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قميص شيء هذه معناها أما للتجارة الاعلاميه هون من الاغراض التي لا تمت للعلم بصله لم يثبت في هذا الزمان ما الذي يثبت اهل العلم اما السياسيون والاعلاميون فلا علاقه لهم بهذا لو قال اهل العلم هذا ثابت ويذكرون الاسانيد لا قلنا به ولكن لم يثبت عند عالم اهل العلم ولم نسمع غير ومن سمع احد يضمن ان احد اهل العلم اقصد العلماء أنهم قالوا موجود إلى اليوم شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تكون عندي شعر منه أحب إليه من الدنيا ما فيها الحديث الثاني لي ليبين ليبيّن يعني من أين جاء لآل أنس من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأساً أي في حجة الوداع. كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يحلق جانبه الأيمن فأخذ وعطاه لأبي طلحة وعندما حلق الجانب الأيسر فرقه على الناس فأصاب كل ما من منهم نصيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم شعر الوفير عليه لماذا أخذ هذا الشعب وتركوا عندهم ويتمنى عبيدة رحمه الله يكون لو كان حتى احتشاره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب إليه من الدنيا وما فيها لأنه ثبت عن, الصحابة عن كثير من الصحابه أنه كانوا يتبركون بما فصل وانفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من لباس وشعر وعرق كل هذا كانوا يتبركون له وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حق لذلك لأحد بعد لا لأبي بكر ولا لعمر ولا عثمان ولا علي ولا آهل البيت ولا الأولياء والصالحين ولا لأحد لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء القوم خير الناس كانوا أعرف الناس بما يجب ولا يجب بما يتبرك به وما لا يتبرك به وكان أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أفضل خلق بعد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر عمر ولم يثبت ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أو أحد من التابعين تبرك بقميص لأبي بكر أو أمرأة تبركت بدباس لعائشة أو لأعلي عمر وقفل ذلك لم يثبت ذلك أبدا فعلم من ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والتبرك كشعره كعرقه كعرقه، كأقل من نصف عليه صل الله عليه وسلم. هذا هذا التبرك لم كانوا كان الذين يتبركون إذا كانوا مضبوطين بالشرع كانوا فاهين فاهين لم يحملهم هذا التبرك على أن يسألوا البركة من النبي صلى الله عليه وسلم علِم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وما اتصل به هو مبارك فالتمس البركة البركة الدنيوي البركه الدنيويه أن يزداد خيرهم وذلك الحامل على ذلك هو كذلك محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم او شده محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا بعد موته يتبركون بقبره لم يكونوا يذهبون الى القبر ويسالونه ويستغيثون به فلم يكن ذلك منهم ابدا ولما قحط الناس في عهد امر رضي الله عنه طلب عمر في صلاه الاستسقاء من العباس ان يدعو ان يدعو رب الخبار للناس حتى يسقوا ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب الى القبر يتبرك بالقبر ويتمرق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره حتى يسقوا الغيث لما لأنهم كانوا لهم فرقان فرقان بين حق الله عز وجل وبين حق غيره وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم ون اسلة التراب ثم ستر القية ماء القارافي يا الله لقمة دين فسقال ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك عليه والحمد الحمد لله